بسم الله الرحمن الرحيم و ذ ك ر ي ا اذ نادى ربه ربي لا ت ذ ر ن ي فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ا واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين تلاوة م ب ا ر ك ة م ن ق ا ر ئ ا ل ع ا ل م الرحمن إ س ل ل ا ا م ي ي ك ب الشيخ م و أبو الوفى د الصعيد الله م ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم تصلقون فلولا أ َ ف َ ر َ أ َ ي ْ ت ُ م ْ ما َ تملون ََُْ أ أ َ ن ْ ت ُ م ْ تخلقوا َُُ له َ م ْ نحن َُْ الخالقون ََُِْ نحن قدر y o h Uh... -huh. ن ف ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي you you、uh -huh. Bye. <laughs> t o a n k o u え、uh oh. الليلة. اترككم في رعايه الله وامنه ونلتقي على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته